فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ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 بَثْنَا عَلَيْهِ شَجرَةَ مَقُقين وَأَرسَلْناهُ إلَى مَةِ أَلْلفٍِ أَو يَزيدون فَآمَنُوا فَمَتِعنَاهُم إلَ حين فَسْتَفْتِهِمُ أَلِ رُبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُبَنُون أَمْ خلَقنَ الْمَلَ إِذْ كُنَّا ثَنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ